الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قُلَما ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ عَنِ الذِّكْرِ إِنَّهُ لَكُم عدو مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ 119. بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون 110. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 الاخ الاو يومئذ بعضهم لبعض عدون الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون الذين آمَنُوا باياتنا وكانوا مسلمين 114. يدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون 115. عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون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 وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكتون لقد جئناكم بالحق ولكن أثركم للحق كارهون أم أبرضون 111. أمرا مبرمون 112. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكسبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يطفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَكُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ فَسَوْفَ يَعْلَّمُونَ أَشْرِكَ عَنْ أَشْرِكِ اللَّهِ بَبَّ هنا كمية هي عشرة نصوصي هنا صاف سنه تفسير كوران كفريم كه سبع ايات اذن ايات بوكه كون ياي ايات اذن بيكم تنا دبوكه بلا وانايا كما ميد اجرك يكور ييبوتو سوو خيران يحي سوره الزخرف والمكر فاي قادا ديسا تبريق وحي الله كو سابسان الربوبيه وحي كو يا رسولك وحي كو سابسان يا قيامته يا حشريه ريما سي آيادة دا سورة دوه الرئيسة سبب نزول عبد الله بن الزبع كان ماذا قراش قال ذي وأويني أي أوحوا مغلق قول المولى تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردوا إذنك إذا واحد عبدوا يسا من نرب الله إذنك فر كانوا مغلق فركم مغلق نبيك صور يا سيد سوبره يجئ من عليه الصلاه تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها وارده فان لق قريش نوغرت حي ما سادوا ما هم ضبي اننش كسو وجهي لينك يا الى عيالك يا Kulka sujirin kasamtuk warra bil-kaava, mera dajajaddan nanna għan no-għarahajn. Uma نصارنا إيسي عابدان مالك عدد عيسية أزيرية يا إيا أنك يأسنام سنة ذا النارنا لغوة أرورية هذا كما قمنا مالك عسى يبيني سبحانه ولما ضرب ابن مريم المصال ولما ضرب ابن مريم المصال إذا قومك منه يسيد وحنا يكون فرحان حجم أشكو جهتماء نحاجر اللغة العربية وقالنا كلمة ما إنكم ومن تعبدون الله ما إيا من عيام أي بدنا عقلك الله استعماله وحقارتك بدنا ملا يعقلك الله استعماله كلك إنكم وما تعبدون هذه ليري ملايقية حيثية عزيك إيمان مهر اللغة العربية واتقانين ما هدين ليري لأن ملا يعقلك وحقارن باللغوة قال تعالى مريمى مريمى دي مثلا كل كتشوا دغلى نيسيم ما جا جله درا ديه يا مرانجا اي اي غير هكا ماشي لكنتو قال تعال شد وويري ولما قورتي ويري باللي يا لي ابن مريم مريم ويل شي دي واهيسه مثلا مركي لا يا لي ومثل كشي كدلانيا مثل فشهو اسكو ميد كل اسكو سباوت كل كاز نام تو دي يا نيس تيال اسكو سباهي تشبيه حقا كان لا شيء كل منهما عبد من دين الله حيث أنه هو العابده وعابدي لأنه إسرائيل أصنامتنا أنك عابدني هو حيث تاقيه يندر إن المسيح إيسا من المريم مريه يديه هو الله أما هو ابن الله أما هو ثالث ثلاث تاقيه هو النبي من طربوان لعابودي. كل <سؤال> في مركا عبد الله بن الزراعة لعنة الله عليه إلى يوم القيام. مركو يسوقب تيبيه إذا أصنام تولد إذا غورث. وعبد الله يسوقب قومك. تلك العرب غير قرش منهم من المثل يسوقبتك ينسي أصنام لا يسوقب تيبيه. يصدون قصلا فرحه. يصدون يصدون كلامه. صد يصد وفرح. ساد يسدنا واشتريده ويسدنا عن سبيل الله ساد قال له قضى يا مركل رد الله يعي وعلى أهدي لكنه هو يسدنا وقص لي فرح وهو قالوا وحيرا له آلهتنا كون عابدنا مياه ثنامتا هو يعزايا اللعتي منا ما خير في عنام بطن وإسكمد لبدي بل عابدي أم هو إسا في عنام بطن وإسكمد إذن حدي وحي لعابدي يا وحى عبده هالرقوورين أيه لكن ما قبله إن الحسية الزين يقبل إسرائيل يا ملاك يقبل مرح مش على التن مركع زاربي يرمى ضربه ما ينصمين مهما لا لك هذاك أصولك إلا جدار المجادلة وبرجلينه ويا قمي اللغة واللغة وما تعبدونا خليمة توما تفضلق أنا غير العاقل هذا الخلنساء هو هو كان مرن جاء لي هذا بدروا يواكرنا يعني ان الملائكه هي عزير يعس سو جالين ما مروا برقام يعني كذا ديجا الا جدال مرن جاء لي مجاجل وعناي قل كو انتقال انتي مرن جاء بينهم ايجا قوم منتبهين خصمونهم من جره كل كهبلن مشغلي يا ورحمه وحسي دائما وابدا ود ولالا اي نفقد ضياع اي سماح ما اشكني ان هو ما هو اي سما الا عبد ادون يبوي ان امن ان نجي بابا وقيني عليه انسكر كيشا بالنبوة والرسالة والاستيفاء والوحي نبي انت خليجي او رسول خليجي هو اي قدجي يا ايسا روح الله اليرا ااذن وكملي فاركا من حيث كله وجعلناه جعلناه إساء وحانو مثلا جانجو ييابل لبني إسرائي نبي يعقوب أولادي سيبا وحا إساء الله قلبي جانجو ييابل ما يعني وحاوية سيدا ليا قال وحا المدسا مركي أبيه يكلمه هنا يناك أي المدسا قلقا إساء وحول شيء من غيري أبن إساء ونهى ايو ناسا تاسو waxay ahay in bani isra'il iyadoo ma qare labadaba la tixinayay qudrada ee in ay ka barxanantay qanun asbaab wal musabbabat daga kana duuka lagu yaqad oo u dhalaanaya sabab loo ka bada adii hooyo in ay awood ee ka barxanantay tira darajad يسو أبوري وأبل أرد إنسان يكلو أبوري وأبيه أربعة ملك أودي أبى وأكم الأحبانن على ما يشأ قديم بحقوده وصمينا يا إسرائيل أودي أبى وصدق الله في قوله إنما ثرى إنسا عند الله كمثل آدم خلده من طراب ثم قال الله قم فلك سوره ال عمران مرسا يفيقو ديو يري ماشي ادايه اياتونت ادينك البشركا كل كائناتكم امرك تاغ ليسانو من اون عاسم او يعبد ان ولو نجاؤه هداهم دونه نجعلنا وحيلهين مينكم بدلاكم إذنك البشر كاف بدلكنا ملائكة وحيلهين في الأرض لولك يخلفون يقدّقن لهم سيدنا مرن يا عصيان يبوق مكانا مسيحي الله واحدا هو الذي جعلكم في الأرض خلايفة في الأرض لولك إذنك أين فقام ماسيئي ايه بدونتا وإن الله وحقه معه مينان اذن اذن حاقه مرايقان اخلافين نلكا كنسلو هسهل لهنه ليه وإنه هسه نبي محمد نوان نقنكرت وإنه قرآن كان وان نقنكرت سيد الحذب سكتي ايه وحاول ساعدك أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام فلقوله صلى الله عليه وسلم او دليل مؤقته انا وساعك هاته انه يساعدني قيامه سيدا لبدا فرضا وصوى وضبعنه انتا ساكسه اليوم يوم كل صغو امدا يا نبي هذا مدن الجرم اي الورانجره نبيه آخر الزمان الدين كادو دفتاره ده ماذا كفاب سياه نبي ام الله يوم محمد ليلا كل كلمات كالنعم محمد او يمين بعد من علاماته ساعة كاملة قرآن كنا واسد وكاله وآخر كتاب انزل لدجية وستمد كاييمين كي اوبدا باييو اخنا محوشاق ايا قرآن كنا محوشاق اقتربت اقترب تساعته وانشاق القمر وان عصاء يكون قد اقترب اجلو اقترب للناس حسابهم اذا قرآن كان على ما ذي قيامها نبي محمدنا على ما ذي قيامها لوكارنا أيه نبي الله عيسانا على ما يكوى وين ملكوجرا أشرات الصاع وأيان تصلما لكن على ما يكوى وين قيامته لون تدل لو نزول عيسى قال تعالى وإنه عيسى وإنه محمد وإنه قرانك لعلم وحلوه أقول صلاح نيه ساعة قيامه ساعة قيامه فلا تمترنا حشاكينينا نيه ساعة قيامه هذه نبي محمد العركي قرآن كينا الله عركي إيسا الله عركو كل قيامه نو يجعي شكي يوسن ذي نققل لكن مدى ذا يغل آدمًا باشالية قب قبل لغا ما قارئ لغا الحق متجه إلى الله ممتزم على شريعة دي. مؤمن بالله حتى ماذا وقته ماذا يرى واتبعوني إخاء هذا كذا سراغ دنجلة مستقيه منتظم كلك الدنيا انت كادما أما عمرك انت كادما إن إيمان صوبا يعمل صالحا إيا جنة موقع نفسه أيكم عين ولا يسدنكو كلك إله إلا خاء وإيمان صوبا يعمل صالحا يقول شيطان سيدان بانطولي ويقول لك القيامة بمحادة <متحدث> إمرأة <أكثر صوتك> جملة هذا بالله بعدين يسوع تنجرتا ثقاشا بقولات قرتن ما هو كيوم إلى نجوانية فقال عزم من قائل ولا يسجدنكم يوصل إذن كسر الشيطان شيطان ودار حقا إلى صلاتك مستقيمك يوصل إذن كأودن يتزيمه لكم على البعض قرحتوا بعضلك إذنك الحنايو يوصل إذنك خالد حازلة إن هو شيطان لكم تارهان إذا مكدرت العدو القلب ويجي مدين اللي ما في سنة واحدة ما صنمه كل كاسيداق في عقل أنا ويسومه جانسمه عقل هذا البرتيل هذا وحي هذا جراميسو شيطان الوقت هذا إنه العدو ويجي إلى أقصى في غير ما آية في غير ما آية ان الشيطان لكم عدو فتغدو حدوًا ألم أحد إليكم يا بني آدم؟ ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم حدو مدين أنت انت أنت اللهو شقي سألوا وها جانزته كنده جذبتها إنه شيطان لكم بذن كذكى حدو البودية مدين لِمَدِي سعداء ولم أقص مري بالله عليك ابن مريم ما يمويل كريسي على يسلا مثلا مثله كيسي أصنمتي هذه اللي جي علي إلى ناء هي وحملا هي خلو على كوجي لارك إلى غورتا أو موكا هركات كلا تابورش صلكا من هو مثل خاص بنته عبد الله بن سبارة وسميعي النبي الله عيسى الرسولا بالعزمية نبيا وقصة بع أصنمتي هبل هي رلاة هي أزجة يا واحش إذا هي اذا قرتكم وكرهتكم قالت مين هو مثلك عبد الله بن نظام رسميه يا سيدونا وقالوا وايه لادنا الهاتنا كوان ان نعبد ما غير في انان أم هو ان سمي جعفران بدل مد بابا دون الله اذا عبودي ما الله ما ما ينسمي لك هذيكا الا جدل مجادله دركي ايو بلهم يقو قوم دروا خازمون مورنجعلوا إن هو ما هو ليس معه إلا عرض هذول معه وأكره أن أعمل بالواقعين عليه هدونك من نبوتي والرسالتي والصفة أن أقوم بأمرين أو جعلناه أنك ياله مثلا جنقولي قريبة لبني إسرائيل أنو جاله برا أن هو سداسي متكبانا وكذا ساي بره نشاو لأن نجعلنا وأن نيال الله منكم إذ انك تتكى بدل كنا ملائكة أي أن نيال في الأرض تلك القديسة يخلفون إذ انك كذا المرانو الدقانو أحكامتها بفريا وإنه إذا العلمنا قل لقرب الساعة ساعة, ساعة, ساعة قيامة دوانتها أي اللقاء قلت مركوا سودك أي أنه لوضحي لقرانة تعلموا ساعة القيامة لو أنت في نزوله إلى النزل حدوه سيماده سيلا قرانك يناي محمد لغو قرانيو من قيامة مالجيرين ولا تمترون أشاكين بها ساعة قيامه واتبعون أنيقا يرع حالا ورقاني سريبا سراب تنجير مستقيم من توسن ولا يسودانكم يسندين كالريب السيطان يسندين كالدود وضلي مستقيم كإن الضرادان سبق جدي انتو عريقي شيل بدل ما كبحيي ويلي مستقيم كي نواكه شيل ككب حنا كارو وباب حنا سيدنا متكسر مش كبل لعوانا فديو اخوك انا دين كان تو سند مثل جيره دافع صاغر الكل هيالين ولا يسدنكم يا سندي انكسارين اصيدى سيدنا سيركي مستقيم كا نو سندين كسرين عاجل انه صيد لكم الدين قدك هدو الحلوهية أي مبين فلم يجيس عده فلما جاء إساب البينة نبي الله عيسى بن إسرائيل يوجيك يوحيك العيدة عيسى سدع فرق أيين نقدان ممن الأورانجري نسقورية هي كوان الأورانجري يعقوبية هي كوان الأورانجري ملكية سدع لها قيبات بين نقدان ولو حيليين إنه الله ألك لم تجي عن عيساه كوانه حيليين إنه من الله ورسجا على ما وُلِّه قِلَّة وحِلَّة إلى ألف وصدع صدع لما يسكون خلافاً ورسيا هي أن لكم هي ما سيفه إلى وين واحيك هي الروح القدس هي وحنشي غاي كل خائياي لقيس ولم ما قرت جاء ريسا نبي ريسا ويمي بيسائل ويمي في البينات وجزاين على مركله ييمي قو جزالكم ونبي الله رسل ليهم فترى ربنا يا بعد نقر كده ده في سوره ال عمران يبقى بشيء من التفصيل خلاص يا جاي معجز يا ابن ليهم وقتك تقدرني مالك اياك من هاي كل خاصه مدهره اي كارن النبي بيسا و خيري قد إن انجيتكم. ان نجيتكم ان الله يرسل بني اسرائيلين بالحكم مرتبان دين الله يم يا وحيه يا كتاب انجيل وحري الله يوري ابين ان الذين عدايو لكم دينكم قدن لديكم قاركاد تخالفون كون فيه قديزه كل كتاب التوراه ود انجيل واش بايانين ايا الكتاب ايش قالي الله فيهو algu kala mag'aban al ahd al qadim aw tawrada wal ahd al jadid aw injila kol shawali ubina wal laga garan karay feer koma islaban israil kol al nabi musa loti ray al tawrada no tiji ya kol al isa wais ku yagi fa'ada um اسكو دو في كل شيء هو الذي كل إله ابن ابوراي كباق فاضع انا سجد له لسانه وركع لياله الله يبوينه هو الشكركي يا ربي انا كان عيسى ربي يا ابوراي انما مولى صدق الله وربكم دينكم ان الله دين كل قد حدى ربك الله وسنجرين فبعدوه بشرا هذا مركلني فرينا سراد جدول مستقيم متوزن سراد رسواله الى ايدهي سو فختلفوا وهاي شغله في من بينهم تحدوني باشا خلافه وهاي نودين شد اخولو او اسك سو كوف حكمنا إسوا أيه أننا جقوم إنك أقلم الصورية ملكية يعقوبية أياله ولنجر الصورية ذو وحيل داعي هو ابن الله يسوي لابوه يعقوبية نو وحيل داعي مايا هو الله بس قال نفسي سائلة ملكية ذو وحيل ثلاث وأصدق فرك وحشة قد مفسرين خلاف غير شمو حزابه الاحزاب كعيبا إسرائيل نبي اساخو خلافه قال الله كل شيء يقالوا ويل الله كل شيء يقالوا الله ثم لا شيء كل شيء خلاف كان من بينهم كمايمان نبي كمايمان دين كمايمان لا حدود وكدس سيدان باكون يريب كل كد دغود ما خير ما فويل العذاب دارن ايال الذين اسغنا ذيكوا تعلموا قرضر صدر او كو هو اله ويل فضلين كو كو من كواي سجى الله يري فضالين من كواصدا عشى قال فضالين كتى من عذاب يوم ماين عذاب كذى ويل ذرنا كلايين ويل سوحة ذرنا فواد في جهنم توج جهنم قد يدخل شجار الله عذابه كل كاتس طعيم منهم جهنم جهنم ما ترى الله من يعود بيك من الويل إلى تجاويل إلى حيجين كل كأحق ذرنا من عذاب يومين ماين عذابك أيوا ليه أليم حنيب وجيا هوح أليم عذابك بن أليمه عذبك شجع إن ما الله تلا شجعنا ما رين نرجع معها خليان غرونا ما هوح يشجع حتى النبي محمد أركان قرانك أركان أسن النبي محمد يال آخر النبيين نبي للشجاكين ودم بيل قرانك آخر الكتاب وياي لابدان مركا اياني وايان سعد باكو حيطان لابدان ما ايدي بيسوغاني حال ينظروا ما هو عيسوغاني إلا سعد سعد قياما ما هانا واعكالي نيه عيسوغاني أن تأتيه إلا سعد اطمار بغتة سلما فلا ومصيبا لغا وارقبو ولغا ألابا كانت إلا سيعة أنا هذا لكن أيه أيه يسلا ما فيلنا هو إما نجا ما يعطيتي ما دو ترداره إيه على إله شو يا إسدياره إيه يسلا هم قال فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجع قفما ما شو تجنا نخوك الله فيا إذ الله أبشر في مجد هل ينظرون أو يعيشون إياه إلا ساعة ما هن وأكل أنتي يهم ساعة يطمى بغتة سلم فلانا وهم يجا أن لا يشعرن ما تكذب درامي لا تجكم إلا بغتتهم فلما جرت جاء يسؤولي بالبيناتي مرجوزين على العدل قالوا يفيد خالو خلنا ليسكوير البنسراي قد حلب إن جئتكم من الله من العقمة مرجعات وليبين بني بعض عارفين عارفين اسكت عديل عديل إنا العذاريو لكم بدينكم كانوا إسرائيلاء بأفضل الذي عرخن قاركيا تختلفون إشكوت جدا فيه أركب قريشة وحمروننا الذين ليالي هادينكم سبسا أنا هادينك العذينا هادينكم نبضن حال هادينك أولا فتقول الله إلى هذين أبوري إسكايلالية إيمان يضعه كل أوسلا كفرية معصية إسكايلالية ثانيا واطيعون ثاني قنور كي غيالا رسول الله لا صلاة يبان على أهله إن الله يبويه هو يسألك ليه أي رب هنيك أي ربيا والربوكم إذا نجدن ربيا فخذوه الله كريه هذا وَرْكَانِ وركن إذا سِرَاطٌ يبان سرعة جدة مستقيم متوزن فخذوه لم يعلم فخت لفلا عزابه كره من بيني نحدها يسكت قام حوي العذاب عذاب دل ال الذين كوي بعل طلمو كدر صل أهنا يجي أدن من عذاب يوم ما العذاب يدبره الكلايهين علي من حنوجي حليا ضرونا مشوبا يوقع لملن إلا ساعة ساعتي فيهما وعكر انتي يوم هنا يطمن بعثة سلم في لنا هم يجا الله يشعرون دراما ين أنا خلاو يوما بعضهم لبعض أدوه إلا المتقين إمام القرطبي أنا مفاصرين تواوي لو كانت ضم بي القرآن كتاب جامع الحكام اللي يرابه إليه لبات المجلد كتابك إمام القرطبي لبات المجلد وكتابك إيسا لقني ألف سنة كلك تاريخ الإسلام كوجي لكوني أفر بقل أفرت بقل مالك يا هاي أي كتابك تجيئ شيخنا وقتك يسيبوها إمام القرطبي وعليها أيضا سبب النجول بإلهاي سبب كنا وعو وما يتبني خلف الجمحي وعقبة بن أبي مؤي لبا ذا أمنين قالوا وينهاي كان أخرين غينهي لبا ولي وإشجأ البايهاي وكان عقبه من كان كلمين من جري كان عقبة يجالس النبي صلى الله عليه وسلم عقب أن مادة عقبة من أبي مواعي في اسمه بكويا، قالين قرش ما كان عقبة وحيدا جري قوف رسولك كرنش ولا جيسا جري من وينه الله قرش ما وحى بريء أخفري سكار رسولك وعقبة كان رجيوه وين أبو كوجرا من كيبلو تجاي صلى دوفسن مايو ساسا قوف رسولك اللوج على لي جري مرخاسا عقبه لا قلا علو لا يري سبع عقبه عقبه ولا احد مركي سيده او يري ايام ما يلو شغله يري صاحبك فما ترسان نيكي بو كلو قدراي كسراي لكا في لنب عقبو صوت انت وجهي من وجهك حرام اني في عاديك لبد انا او اثرك ما انتو دمسا كل حرام وحائقا انسوه كليهة أرد محمد هذا وجه عن رفقاته تلائقا بس دبناه وقلنا قلنا واتقال عقبة لعنة الله عليه الى يوم الغياب سوبانوه اتقال ووجهه عن رفقاته كل على خلاه يوم ايدين بعضهم لبعض سوف كاسي كنتم عقبان امرك في سورة الفرقان عقب قيامك على علي كان يسجنا يدباته وما يوجي شيء قال يا ليتني تخلت مع الرسول سبيلا مع المنصور بن الفريزنجي إن كان يقول على ما نذكره يا ليتني لما تخل فلانا خليلا وما ينم حي جاي إن كان يقول على أنصحني ما ليش أقول بلايه لقد أضلني على ذكري سو يا قرآنك يا گوفتي خيکلي انتي جيري ايو يگلو ميي دا گاي أنا انا قورانكي دگهي سو مغله اسرو على علايا عنقبه انكار يا اوميه هاكا كل كان لمادات بيراث د احمدي ايات اكو تين او القرطبي لي خلكان مركه ورا تو بيعوم من لفظ لا بخصوص الصبط وحويا لمهمك صاحيبته دان عقبا اي اميه لميدي يبدي واناكو صاحب تؤذن فاركتو تزيي سبني اهو وكروت خالة تعالى يبوحين على خلاء وذيال وحي وذيال وذيال صاحب وذيال شعل هذا يوميذ مالين تقياما لتاقي بعضهم وذيال كالقاركوض وعقبا اي لبعض قاركو كالأدون اولا وعنصمر من شيطانك ايكي اي يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبرز الغريب وكان كلاي هاي تواصلي وكان كل قوي خم صواب الشغل نغري إيشو جيرو دن قيام العادة خل عيزة على خلة بدأ يال يوما يين ما نتفق بعضهم قاركون لبعض قارك كله بدون ألف وياه هاي لكن يالك ربع إلا المحتاجين تتكي أي ودين مدى ودع الله كعصتها سانوكال الدرسي أي ودى قلتها وإثلاحها جيان قران كيثل آخريان صدقاتي الزقل الإثلاب الحيان أسأجد إذكاراتي كافان سلاة دين ودتكالان سحفظه للمحاين نقطة تقوي النقطة سياتراتي سبناها عليه السلام وسلام هو أن الله عضلي عليه لا تصاحب إلا مؤمناً فلا يكون طعامك إلا ثقيلاً. هدونك أنت تكون نجاي وحن مؤمنين وحقو ترزان. أنت نعسيني وحن لك عبسوني. حداتي سو وحن لك عبسوني إن العنتو. أنت علي المعصي أوكال ما يستي موهوت. معي نغة من بعض التعاون على الإثم. لكن مسكين عبد هذا أن تزيزو أنت لا تيساي. فحقو تفرجست جوز قرانو كو أغري. خلدوا كتبه كسب سال لفات الرجال تيزك وأقوم رئيسك مرادو بل وأكتب كلي معين قطعي من بعض التعامل على البر وتهو وعكلا الرسول كاسف نادي حديث متفق عليه سعة يضلهم الله في دليله إلا يوم القدر لا دليل تدوب لا خوف والول عليكم كركي نما اليوم ما قالوا انتا قياما اللقاء عبصان ليا باياي تتكو والوراكم اجرتين ولا أنتم إذنك ماهدين تحزنون هو تيران يونان ماهدين سيدان مركو إلهي لكلمة يا عبادي ولا وضاياي ولا وضا مهضاء قلت دين يا الله خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون قالوا البمالحفة داو اي لذين أذنك بوالي إذن لياي أدو مانا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدوما هان أجهدوا كل ذي ما وأقوى الإيمان والإسلام حقا رميه كان ثميه الذين أدوما هان شاقايا خلدي كالبورش علينا الذين أدوما هان شاقايا أول والأهانين آمنوا فميين بآياتنا ويكونكا يمع في زبا يا وعليه إنت بربنا عليه هو كانوا نودي مسلمين هبقوه عنهم قوا لا لا كويلنا كلا يسداهوا فقالك رحمك كل خالق الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين سيد الله مامري دقيزوا وأنتم خلونا قال إنتي إن إيمان يشلنيه لبعض الله تيم الجنة قال يا جناتا قال أنتم إذن كأو وأزواجكم هؤلاء كيما هي تحبرون فريقا فريقا فريقا كلها تقشي مكدد أدوى على رقار كدونتين تحبرون وقال فرح كرينا فرح كرينا كده كي سمت أي شي فريق سنعيين سلابك اللي عبا يا أول لطافوا وحلوا لهوا عليهم كوركوالا ملائك إيا دالما شاء الله كوابو رو ويلدانا ها عليهم كوا إيمانية السلام لما اسكو درسا ذا بالصحافي من ذهب اللغة سميه حرياء النفط وضياء ذاهبه كل كرسولك عليه السلام و السلام ونلاحظ لي وحوه يري حريرتي ذاهبك إسكير عليه لهم في الدنيا و لنا في الأخيرة الدونك كوان كارضاء إلى النار دونائزك وضوطين أما إنه آخر أمر كانت أجنو أنبياء يريد أن تضاكواني دونائي باتنا بسحاف حرياء من ذهب اللغة سميه وراجي النحو البكيريه اجا نقوله ورقه شربنا من الله غبو واكواب بكيريه كاد يا بكيري بكيري وهو عندق لهاي اي وركشن وهو كفي عن يا كوب والباكار لقد صار مسكه كلن دق له قبسدوا له ياك كفل بالما افكار لقد ما صار يكروا خلكن مسكان بكيري و دق اما كوبيالكي ما تشتهيه الأنفس نفض يا الوهي جلاده ودم اكو جيره وتلذ العيون في ديارك الرحيصه ودم اكو جيره انت وا رحمتي يا ما حريستي تسنيان يا هي كل روحنا عيدنا ما قد وعاس مركه ليسو كسراروا لا لا يا وانتم تكين ايمان يا اسلامنمو درس لي فيها جنائ رجينا خارجون كواريش سيد امرك لو يراهم وحا لامانه ذكانك ودي فينا يا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين فمن يحد الرمايه يهو كان سميد شرع عندهم هو كان سمين اصله نقطه ماشي كيمال بحال اللي يهدو وتيلك شان الذي اي كجره اكافكاس اشاره وقال لك ان المدينه فكته مع ذلك هو كجره كلمة تلك وحي دار دروسنا الاولى في ماما كنا جادون بلا حمس كجيت فهو يا بلاغه سندها بكجير مكانها المفوق وابهي كدجيران كان طريق منتدي وريقوايا هسه هي دكتي بقوايا كل ميدن لكوبي كريم في جنة عالية وضيفها دني قال السجاري كرم او كيمجه دلك كرم امل وتلك تسقيم ما, ما فيل الجنة الجنة الجنه التي جنوت قرن صبوها بين الاشياء سيه لا حسبه هل واصله وحاوي خفي عدل جيشه ادومه اونت لمنط مثل بغور النار يقول جنالوسميه تبقى بون قبل ما زمان كن كمرك ادوم من نغوتك قري هذه النار تكوي لي ونا kala qadaneysanii sugu dara adiga na ku wasigaalada energeley creationada ku lahayd aad qadaneys kulka gurigiina ugu tala galay iyo kun guri qadalka bacay aan isu ka qosar protein ka taas alla tii way ursto mo ta allee siye oo gaalada loo sameeyay akagaalawday min ma ki sababti aad kuntum fi dunyada ku aan jirteen ba sababa saamo no من الإيمان والإسلام، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، أسمين جفم، إذا الإيمان صحيح، والعمل صالح، جنة قليد، سبب نغلا، الذين بقال جاية، مؤهل، أكل ما يرو جنة وإن لا قليد من الله عز وجل، ولذلك سلاط التذمر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما ثبت عنه عكس ناتين يري لي دخول أحد منكم الجنة. لعملي قالوا ولا أنت يا رسول الله ما أذكر الله أذكر ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي كل قريت الجنة وفضل الله أما إيمانك يعملك مؤهل مرشح يقادك يا قوت تذكرت حتى هذا الإيمان لهذا عمل صبعنا لهذا مرسح لمن أنك أنكر فيك لأنه لك فعمته كمن أكدو أنكر فيك ومن أنك أنكر مما كنتم تعملوا كل كمركب يشراف عن تدي لشجر سوف كيل ومبعنا تفاحي موسك لكم فيها جنة جودها فاكهات مره لغني جلد قفوا وجعلها حبيو سميريو موسيو رك قصيرة فربذا كلا ولا منها فاكهات أتأكلونها كلمة فاكهة تعطينا معنى نزين معنا هو معين حاول يجربنا لقاجي ما جرتوا اللي انقاجي عمره حلو هاليساوي والله دي مريء سد عبد المقر ماشي مقر قاجي ما جرت يا دون اللغة تغيي وحن لا ولا يودا فكيه وتمشلي يفي تغيي خا حيس ما باهدرت باه ادونا اللغة على خلاو ولا يال يوم ما ين ما ننتظر قيامه بعضهم غارقون لبعض غارقك على هدول علويا الا المتغيب كوأ الله كبغماهن فيقال لهم وأحمقين تلولي دونا يأبى العدو ما يجيوا لا خوف و الول عليكم كركنما اليوم ممتنا ولا أنتم مهدين كعزلوا قوتي را يلاقى في حملا الذين أدوهم أمنوهم بعدي أياتنا آيات كنغا وقانون نغدي مسلمينا كواو جسما خطر قلا الجنة لا جنة قلا أنتم مذنكا وأزواجكم هوانكنا تحبارونا والله وطوف قال الاول يا قال عليهم كركوله مش عارف ينهريه من ذهب كزميسا وكوابل كوبيان قال اصيا من المينذه هذه كزميسا وفيها وحا خيريه يقوس لكم ما انتم اريت تستيه تعليزته الانفوس نظفيال وتلذو اي كل رؤيزته على عيونهم في ويقال لهم وحلو ضا فانت ميدينك في الجنة ذا جود هذا أدخل دونة خوارجي فعلاً صدقواي يا فرعالي يا دينهم و تلك طعات إيمى قبلاً الجنة وا أتجسّن الله تيتي وا أريثم وا عشان بما كي سوبي أتقول عشان كنتم في الدنيا هذا هنجر تن تعملونا قوساً ميا هالذين آمنوا بعياتنا وكانوا مسلموا لكنوا عدلاً في الجنة ذا جود هذا تأكيدٌ تاكل الذين تمثل كثيرون فرابض من افاكه هذا اتاكلون عنيسان ان المجرم اسلوبتي قرانك او غارك الله ان لغزك اترغيب وتره ان مرنا لغاك شيء كيا ترغيب ساداتك سبحانه كل قد كفي في عن يوم لو تصلك لي سادوك دياك وتدودي عمرت وهل كنت فديكم وكعادي مرنا لغاك شيء كيا ددك خون قدومك سيدك اهايه يا اخره و حين لو ضربي شاهد او قرتي انا قد جودت راض او قد دارين بنت خمان دغيش ما المتكانه سهيلا يسال قد متقين يا داتك اياك ترمي يا لو غان زمن انا غان سي لو ما امولاي دك اللي اياك دييدينا اسمع قول الله تعالى إن المجرمين كويدم بيلا واوينا في عذاب جهنم جهنم عذاب كذا غليص يخالدون كواريين لا يفتروا لجب إنماها جهنم عنهم ووات الجمعة هدوكا ستماكي فسع ملايين لغاته إيدا إيام الموهين كلا فنملا جمعا ملا إيدنا ملا فاستنملا فسعنا ملا لا يفتروا لما جب إيون جهنم عنهم حقو وهم إيجا قفيه كسوغن عذابكا قوليه إيزا مبلسون خير دمان تسكوكا قوستيون يا ترى كان هذيل لي لي إله ما قرد الرئيس ما سأيكا قلب سدي قال تعالى وما ظلمناهم أنك إباء حتى النار قيني ما أنهم ظلمين ولكن أي كانوا واي نغذين هم إيكا أولمين إيكا النفط هو ذي ظلمون كفر إيه المعصيون ناثا واجبيين إيكا الدون قديد وقين دورتاي ما شهده يقول دهان كن ايجا مالكي كشغاين اي نارت ماليكا ماغييسل لييرا سغا وايلكا ما كروليا ايجا مالك لحظ لار او اخيارني مي ييركو وديرسنا اول اننغو وحنا ربا ان لا حد لامار مالجي لهنا هذا وانا جو واغيليا يا مالك مالكي مالك هايو ليغبي نفسها ان رقبته علينا ان ربوك خبونا مرق ايجا لمربو قسيالوا نار اللي اذي قال لغو ربها ومالك هي اذي قال ربك في الدنيا لهم كف بكف كاختي زو وكفي اني انو ادري صدق ربك ان انك مهو ضماني اذي قال مالك ربك نقتها نغا قبطو وها لي جواب تكون صني كمغناتا كون كاسن معلومه هدا مالنتي كون ما حاج حق ينقول من دونته يوم عند ربك الف سنه ما تعدوا كل كان سنه ما انت يا مالك وقيام الليل جاي انت اصديق لقد ما غنادو ايو قال ما لي يقوله جراذا قرنوا الهي وحيدي انكم ماكسو تشجوجيسين انكم لدنك ماكسو ماشي انكم لوغ تلنا ميهيل يا ترى ماشي ان هو ورم ايكم متان ادرجش قال مارك عسر أبير هذا إنه لبدو المنين أي إيهاجا قلب صدين اللوقن إنا لقد وحداظا جئناكم إنا إذن لن يمد بالحق ورأت ولكن أكثركم إذنك بدا كينا بالحق ورك عداد كاريونا ديدين أحمان تيه الله كفار القناة لقاشي يقى سوا ما وحكلا حق يارون تمركي اللي شاكو وددك اللوانيو ونجذي حذر كأن لأن هاي اللي شاكو أولياء اللي ما كرنهو شاكو كان لا يالك وهي حق ديهاي سالي حق مالك لغير خارنا لقد جئناكم وعن يدين بالحق هذي واحد لها اللي ما ترايب تنوال لها اللي او كفرس كسا واحد لها ما له أقول جيه هذان أقون أما والله كما حنا لو ما نلقى تندى غيران غرانين لقد جيناكم وحن لنمي في الحق والعدل لا يجري خسول يجري اللبدان اللي يجري في بل يري يمشي متى وحكرون هذاك تاعي اما دو الله لا يقتل حقد شرج الخوت تاعي وحموقيد موهم تيبيا والله انكم قادوا واحد لقد جئناكم قاعدين للنيميت بالحق ورعت ولكن اكثركم بمنكن للحق وركعد افكاري هو الدين يسين ام ابرام ما وحى شي عن امرك ما كذا بجانك والله خدي دوله نفي حسول كان اللي لم احد وكرمه تارون كل ما قال لا الذي ما انسى هل هذا انكم وضف لا يري أم أبر أمو إله يرمى موحي قراش سجن أمر تلصو بنا إلى دلهم ها فإن النجاء بأن مبرمون تلصو مني كوان تصل الله بابنا كل كوهان فل تسبي بل إن وركودي فل يكيربي فل كيربيا فل نجعل الله قال إنما كي يكو أنك وداي بدل اللقول لا يي كل كاسار بي يرمي سبحانه أم يحسبون موحي ملينا إن النجاء ب لا نسمع ان ان مغلي سرهم حتى يصولوا وحين ما للي ما دم مال افكل يشوقا غبطو ما راه سنونو اللي يرى الا و يحسبوا ما وحي مليناين ان انكبه لا نسمع ان ان, إن, أن مغلي سرهم وركي كي قرسنا ونجواهم و نجواهم كلفقايه ان أغين ان اوغين ميه موداي الى يجري بلا ان مغين وركدوا ورسولنا أنك الرسول شئان ديرني أبا لديه مكتبه يكتبون بك أي وعلا وحيحون يصنصن ميانا وضم وفعل بك إن المجرمي كوي الدنبية دواوين في عذاب جهنم جهنم عذابك إذا قديس أي خالدون كواريين لا يفتروا لمن نجينا عذابك أنهم حقه وهم إياك عذابك مبلسون خير بمانتي كبست فما ظلمناهم أن جايبا أتوما أذابك قاروريني ما أنن كرت رئيسا ولكن أيش كانوا إذا كانوا غيرهم يرا أواليني لأنفسهم أو كفر يعصي أذاب كان كارثي يرا كربس من أتوا واقيان حيره يمر ملك النار كأديجا يوم ليأخذ عن نجا علينا كرك نجا ربوك أديجا ربنا قا لماري وحيره خمسة نكال مدينك ما كسونا ما محاكوكا ربستان إن عذاب لغوارو لقد وحادفا جئناكم إنهم إذن لنمث بالحق فن عدن كيات الله رسول قبل ولكن هيا شيء أكثركم انتي نبضا للحق فمتعبك أتكاري هنا ذي ليسي كلكا دي دعقنا دي دقال الموت واحسن الهو قادنين بسورة محمد هيا إنهو تجدون ذلك بأنهم كرهون ما أنزل الله صحبات عماله حق إلى سودة جيه أين أن فالكامل خالي اللبابيه ونوضا قيمي منه ولكن اكثركم هذين كبدا فينا الحق الحق الى سوداجي أذكارهونا ديدان أم أبرمو وحق ديدان وابدافانو قوانه اللقاري نبقين لقورعاه أم أبرمو ما هو حيثوغان أمران صلاة أهنام إن النبي <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم فإن النجيبان مبرم تلامقين إن سُبناهنا بعد إنه إذا كان بابه إنه أم يحسبون أو حمليني أن النجيب لا نسمعه إن النمظلي سرهم وركع قرثنا يعني عنده يشوشوا يو النجواهم كاختيوبها أفكس مقتا نودي فكوا دعي بلا أن مغلي وركع طور أو مغلي ولا يري مقلنا فما بسنا هو دقي أي قوة له والرسولنا ملايك تندرنا لديه مكتب يكتبون قرائين وحالة وحي سمية قولي وحالة قرائين قل إن كان للرحمن والد حيث دانتي وليك دران وحالة إسفر تأقنا وحالة رسولك عليه سلاة وسلاة قوة إلى إله وين واحدة الحبادي يطاع وحول بحلقك وحالة رسولك جيري من لم يلايك سهرجزة وخو الى لا جيري معذو مرحين معذو وحو لما وخو لو كان لمنصارده مثلا ان يسوي الى كهو لو ترزت ملائكه ترم حاول عند الله وخو الى انه دوين اي ذلك اسغي يوشك وحدك تي الى يبدو علم يجب العالي عرور قبل كون ان بارله او حي يغ نغ دجي لا لا غت عسقين قاصي دا دلو لا طيب اولي يا اوحكار لو زاكا يا ورديك يا الله دسي يا عين يا سو جعل يا غاشان حمت اولي مكر اولي العياض لا ما يا ما كل فساد ليلوسه وحاتل هذا وحدوا إلى المقبرة. سأني جد مصوت درسنا دون كتير ميه أنك إلى ينشا جمي الميه سيانو مر ميرلا. كل وحاتل هذا خسورة الله ينجري إن كان حد هذا الرحمن أبوين ولد الم حدو إلى المقبرة فأنا أني جا أول الأبدية المحبين أحبوا ذا كونا على ما خياري أنا يغنامه. فأنا أول العابدين سبحان الرب السماوات كل الجهلك إيا ضلالك إيا فسادك هما ألا قبل لك كي عموها ألا قبل لك يا هاي فأنا أعنيك أول العابدين إنت إبا عبدك قفك كوضاء أهان لها لكن ما جلو إله إلمان ملك العلم ملك صاحب ملك قرابان ملك وزير ملك كلي جسوي ولا يشريكه في حكميات قرامها يمامولك سبحان الرب السماوات إذا ريال ربي قد هب لأنبذنا هو ربي الأرض والأرض والحبي الأرض يقولك الربي بيس العرش عرش قوي لها أما وعائي يصفون المشركين تكتل ماماين باكوا فيه كل على سورة دي ومكري لذا ملا ما هاي إن بك سبر لأمرسه معها فدرهم سوبنا كتاك يقولوا حيث كدب عشان ويلعبوا باطل خودها كدلان حتى يلاغوا إلا اللقاء لكل ميو يومهم مالين الذي مالينك يؤدون يوجبوها وهو إبا الذي هذا في السمائر كدهيسا إلىهم معبودكو وهم لا يكتسمد جابتين عابدان إله كريت وفي الأرض للك قدهيسنا إله سأكون معبودا فيهما وهو إبا كري أهل حكيم أهل مامل ونفسنا العليم أقوى أمبادان وتبارك اللقاء أهل أمبادانا أي له كل جم وسقناه ملك سماوات وما بينهما إنتو لحيزا وعندرو إلى أتي وحا لا عند غيره أحد كلاك أن لا يكرر المسعى ساعة خيامه أقنتها ما تعتقمو خاشع بالله عز وجل قلت نلت unto الله اللجار وإليه إلى الله أترجعون ساتدنتين لا يدينك سفعة دقيش ولا يملك ما انت الذين وقع يذعون جيراني ستوكا جيراني من جودي قد وينك سوك اشفاعتك الله استك رجيان إلا من اشفعت شهد قريب العقد لا إله إلا الله محمد رسول الله قف لي غيري اقربني يا كافي من وهم يعلمون معناه مركب غيري لا إله إلا الله رضيكك وبنته النفي هو الإسباب إذا هذا اللوديدي رحان الله لا شبه الكاليدس لا إله أحد قرره العابد في الدنيا ولا في الآخرة إلا الله إبا كاليدس وآخريا دول لبضرة معبودكوا إريا دولبكوا إذن إلا من شهد غفق ريب الحق توحيدك هذا واقع تغليد ملك التوحيد كذا فرطا كما قصر كافي معها لهذه الآية أو دليلة فهم يغوا يعظم وكان وحي انفيين يا وحي سجد كل قريه توحي شي لا غيره يقن وحل سجد يا وحي الانفي ليس يقنوا خبوب نجار لهم ورنسن بل انساهم حداد ويجيص من حد خلقهم يق حق يديه يا مشركين تاع بوري يقولون وحيكون ايه الله خلقنا وخلق غيرنا من المخلوقين ان يقون الى جس الله اوم أي كلامه هذا فأنا كيف صد يوفكون إنه كليس أميواء قرتان إنه كليس أفضان معين لقرنوايا إن تيك الجانجون عنه سنخلبيين وقيله نبي هذا الكيسين إله وعنده علم سع وعنده خيله قلو وقيله قلك قال النبي أحوه يري قيله هذا الكسين محو النبي بيه يري يا رب أني قرر بي إن هؤلاء هو نبي دلت أمد إلى قوم ددوي أن لا يؤمنون حقي الهماين قالوا لهذا لك فاصول لهذا لك سوى البوحوشاكي تتكاد يدر تحقي الهماين ودي ذهن إلى هنا محكوين سورة دوامك جهاد فصبح فاسفحك الجهاد مرحب هذا البوحوشاكي فصبح الجهاد أنهم حقوه وقلوا حاطر هذا سلام النمد جالي فسوف يجب دمب يعلمونه وكل دعوغان اذي الرسول كان دي لو ديدي اني قال لي يا جارين ثو ثالا كل كبنانكا كمر كل مؤاترا ان كان ادو هذا الرحمن الهي عرسه ولد ال ما فانا اني الرسول كا اول العابد دي المهد ال وحاوله انا هو ريلا حجره المهديل الله قال له ااذي كل مخرمي كل كانا سبحان ربي قد حفنام والارض والجهر بيقدوه في نم بلدنا خب العرش عرشك عبورا لها أما وعي يصفون كتل ما ماير وحن يضعون فدرهم شو بن بنان كامر يخونوا كوتا ماشين الكفرهم وبعضيرهم كوتا ماشين ويلعبوا حتى الليل حتى يلاقوا كلا لا كل ميل يومهم هالين تلا الذي يومك يعدون الله وعي وهو وحمّد الله الذي الله في السماء إرك إلهه عبدك هو هم ملايكته يسجد عبدا وفي الأرض ترك جوده يسجد إلهه معبودك لا يعبد لا في السماء ولا في الأرض غيره عز وجل وهو إب كليه الحكيم في صنعه وتدينه سفر مبيزا يا مملكته سأكون مرتبلا العليم أدمي سأكون بللا وتبارك الذي لا عبلا بلنا إناه كلي سوسق ناتي ملك سماوات الريال الحنسدو والأرض وللريال الحنسدو وما بينهما انتو دعيساؤنا وانده ذكره أكدس بيت الله المساعد سعد قيامها قونت وإليه إلى الله ترجعون لمن في الرنق ولا يملك من هناندون أغاد الذين وعى أن يدعون طوغي من دونه بوينك سوك أشفاعة إرقين ما هنتان إلا من أرقى هناندون شهيد توقيت قرء موحد نغري أيشفع قادونا وهم يجا وهم رك قرء حق يعلمون يجانا ولكن سألتهم حداد ويديس من أحد ق خلقهم أمي ويقولون إلى ي الله أنك إلى الكومي هذا يقرتن تاص فأننا سامو يفكون عن عبادة عن العبادة وحده لا عبد الله أك او يري صوبنا يا رب اني ان ايقال ربك يا يب ان هؤلاء كوانان كادشادي ادرتك اما امد اذا واقومون دل ان لا يؤمنون حقا همينين قلقا سايبا يري فازوح صوبنا كاجهزو انهم حقوا دل وقلوا حاطر هذا سلام النبات جليو تيلو كالتك ايو فاعتن ما ها سيدا فسوف ديب دنب يعلمون اوغان ما يحل بهن واقوتك من الحقابة سيداي كانوا غاندونان واكثر وايه كي ودروا على المخالفين <تصفيق> اخي حاجه جديده لو قوديه فصبحهم حاجه ولا كجزو وقول سلام ان بتكليله سوف يعلمون يعلمونه ما يعلوا بهم واكو دغه والله